يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين لما ذكر الله سبحانه وتعالى في أول هذه السورة قصة اليعود وما جرى منهم من الخيانة وما عاقبهم الله به من تسليط رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم وإجلائهم قتلهم وسدم أموالهم عقوبة لهم على خيانتهم لله ولرسله وذكر ما حصل من المنافقين من الانضمام الى اليهود واعطائهم المواعيد الكاذبة ختم هذه السورة سبحانه بندائه لأهل الإيمان في أن يتقوا الله ولا يكونوا مثل هؤلاء الكفرة من أهل الكتاب والمنافقين فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتقوى مصدر اتقى يتقي تقاة وتقوى بمعنى أنه اتخذ وقاية تقيه من المكروه الإنسان في هذه الحياة يتوقع الأشياء التي تضره طبيعة الإنسان هكذا أنه يتوقع ما يضره في هذه الدنيا هذا شيء بطبيعة الإنسان إذن لماذا لا يتوقع ما هو أخطر وهو عذاب الله جل وعلا في الآخرة لأن يتخذ من طاعة الله وطاعة رسوله ما يقيه من غضب الله وعقابه وذلك بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه فإن هذا هو الذي يقي العبد من العذاب يوم القيامة لا تقيه الدروع والحصون والأموال والأولاد والجنود لا تقيه يوم القيامة لا يقيه إلا تقوى الله فليتخذ هذه الوقاية استعدادا لما يلاقيه في الدار الاخره اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اللام لام الأمر مجزومة ولتنظر نفس مجزوم الفعل بعدها مجزوم بلام الأمر لتنظر نفس أي نفس نفس هنا نكره في سياق الأمر فتعم كل نفس من العرب والعجم والرجال والنساء والملوك والصعاليك والاغنياء والفقراء كل نفس تنظر نفس ما قدمت، تنظر أعمالها التي قدمتها للآخرة. الإنسان لا بد أنه يقدم أعمالا إما خيرا خيرية وإما شر. الإنسان يعمل إما بالطاعة وإما بالمعصية. لا يبقى معطلا. فلينظر. ما لقدم لا لآخرته فإن كان خيرا فليتزود منه وإن كان شرا فليتوب إلى الله سبحانه وتعالى ما دام يمكنه التوبة في هذه الدنيا ليحاسب نفسه على عمله ينظر ما لا قدم لنفسه فانه لا يجد يوم القيامه الا ما قدم لا ما قدم لنفسه من خير او شر تنظر نفس ما قدمت لغد يوم القيامه سماه الله غدا وهو ما بعد اليوم لقربه وقرب وقوعه وذلك لانه ليس بين الانسان وبين أن يلقى عمله إلا أن يموت والموت لا يعلم وقته إلا الله سبحانه وتعالى فإذا مات انقطع عمله فلي فلينظر ما قدم لغده وهو يوم القيامة واتقوا الله كرر التقوى لأهميتها إن الله خبير بما تعملون خبير مطلع عالم بأعمالكم لا يخفى عليه شيء ولا يضيع لديه شيء كله مسجل ومحفور وستلاقيه يوم القيامة كل أعمالك وأقوالك تصرفاتك كلها محفوظة ولا تخفى على الله جل وعلا يحصيها إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه ان الله خبير بما تعملون فانت وان غفلت ونسيت فان الله لا ينسى بل هو يحصي اعمال عباده ثم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ثم قال جل وعلا ولا تكونوا كالذين نسوا الله لما عمر بالتقوى نهى عن ضدها وهو أن ينسى العبد ربه ينساه ينسى ربه ولا يذكره ولا يخاف منه ولا يرجوه فهذا هو النسيان ليس المراد النسيان الذي لا يؤخذ صاحبه بل المراد النسيان الذي هو الإهمال وعدم المبالاة عدم المبالاه والا فهو لم ينسى ويذهل وانما هذا نسيان متعمد تعمد منه وعدم مبالاه بحق الله سبحانه وتعالى نسوا الله اي نسوا حق الله عليهم فعاقبهم الله جل وعلا بان انساهم انفسهم فلم يقدموا لها خيرا انساهم انفسهم لان الجزاء من جنس العمل فكما انهم نسوا حق الله عليهم انساهم الله حق انفسهم وهو العمل الصالح الذي به سعادتهم ونجاتهم فلاحهم دار الاخره فعاشوا في هذه الدنيا مضيعين لدينهم مضيعين لطاعة الله مرتكبين ما محارم الله لأنهم نسوا أن يقدموا لأنفسهم ما يقيهم من عذاب الله سبحانه وتعالى وهذا دليل على أن الإنسان يعمل لنفسه فإن عمل صالحا فلنفسه وإن أساء فعليه فهو يعمل لنفسه فأنساهم أنفسهم أولئك أيها الذين نسوا الله فعاقبهم الله وأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعه الله وهذا يفسر قوله نس الله انهم خرجوا عن طاعته وفسقوا عن امره اولئك هم الفاسقون هذا حصر حصر الله الفسق فيهم ثم قال سبحانه وتعالى مبينا الفرق بين من أطاع الله وعمل لنفسه في هذه الدنيا ومن عصى الله ونسي حقه فقال لا يستوي أصحاب النار واصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هؤلاء في نعيم دائم وهؤلاء في عذاب دائم وهل يستوي النعيم والعذاب لا لا يستوي هذا وهذا كما قال جل وعلا فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم حسب الذين شرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم شاء ما يحكمون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار هذا استفهام وانكار ونفي لا, لا يستويان لا يستوي المؤمن والكافر والمطيع والعاصي في الدنيا ولا يستويان في الاخره فالذي يسوي بين الناس الكافر والمؤمن هذا ليس في قلبه إيمان وليس عنده عقل وتمييز يميز به بين المتضادات كالدعائها التي نسمعها الآن أنه لا فرق بين بني الإنسان وأن الناس سوى كلهم بني آدم نعم كلهم بنو ادم لكن بينهم فرق بين المؤمن والكافر فرق عند الله وعند اهل الإيمان والعقول لا بد ان يفرق بين المؤمن والكافر في الولا والبراء والمحبه والبغضه والكراهيه ومن لا يميز بين المؤمن والكافر إنه ليس له دين ليس له دين وهذا من الإلحاد والعياذ بالله الذين لا يفرقون بين المؤمنين والكفار وينادون بعدم التمييز وعدم الكراهية وعدم كره الآخر هذا طمس لهذا الدين رمس لهذا الدين والعياذ بالله وخلط بين الكفر والإيمان لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا في الدنيا ولا في الاخره أصحاب الجنة هم الفائزون أي الناجون من عذاب الله يوم القيامة الفوز هو النجاة من زخزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فالفوز هو النجاة مأخوذ من المفاز وهي المهلكة التي قل من ينجو منها لأنها مهلكة ليس فيها انيس وليس فيها طعام ولا شراب فيهلك الانسان في المفاوز قل من ينجو الا من عنده استعداد لقطعها فمن نجا من المفازه يقال له فاز ومن هلك فيها فإنه خاب وخسر وهلك أصحاب الجنة هم الفائزون أما أصحاب النار فهم الخاسرون فهم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة الا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين ان الخاسرين هؤلاء الذين انحصرت فيهم الخساره التي لا تعوض اصحاب الجنه هم الفائزون ثم ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا لهذا القرآن الذي أنزله فيه المواعظ والترغيب والترهيب فيه الأوامر والنواهي فيه الحكم والأمثال قرآن عظيم فقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل جبل الأصم صلب لو خاطب الله الجبل بهذا القرآن لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله أما قلب بن آدم فإنه لا يتأثر بالقرآن إلا من عنده إيمان وخوف وخشية من الله جل وعلا أما الفاجر والكافر فإنه لا يلتفت إلى هذا القرآن قلبه اشد من الجبل الجبل يتصدع ويخشع من ف... من يتصدع من خشيه الله ويخشع وهو حجاره صمة اما قلب هذا الانسان الفاجر فانه اقسى من الجبل ما شاء الله العظيم رايته خاشعا متصدعا من خشيه الله فالجبال لها إدراك والمخلوقات لها إدراك تعرف ربها وتخاف من الله سبحانه وتعالى إلا هذا الإنسان الفاجر فإنه صار, أقسى صار قلبه اقسى من الحجر ثم قال جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس هذا مثل ضربه الله لقسوة قلب الفاجر الذي لا يتأثر بالقرآن الذي هو كلام الله جل وعلا قد قال الله جل وعلا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وشهيد افلم يسيروا في الأرض تكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رجاء أن يتفكروا في هذا القرآن وفي آيات الله سبحانه وتعالى فيقبل على هذا القرآن تلاوة وتدبرا وعملا لأنه هو سبيل النجاة وهو الصراط المستقيم وهو حبل الله المتين وهو المخرج من الفتن وهو البيان والحل لمشاكل الناس صالح لكل زمان ومكان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم من حكيم حميد لعلهم يتفكرون فالمسلم إذا سمع هذا فإنه يتذكر ويتفكر في آيات الله ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ويحذر من صفات الفاسقين الكفار والمنافقين ألم ياني للذين آمنوا أن تخسع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقصت قلوبهم كثير منهم فاسقون ثم قال جل وعلا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون فالإنسان لا ييأس بل يرجع إلى كتاب الله ويحيا قلبه بذكر الله لا ييأس بل يعاود هذا القرآن ويراجع هذا القرآن يكثر من ذكر الله عز وجل فيحيى قلبه ويلين قلبه ثم ختم السورة بأسمائه سبحانه وتعالى التي تدل على عظمته وجلاله سبحانه فقال سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هذا الاسم لا يسمى به غيره الله لا يسمى به غير رب العالمين ولهذا ما أحد تسمى الله أبداً حتى الكفر والمشركين وفرعون ما قال أنا الله قال أنا ربكم أنا ربكم الأعلى فلا أحد تسمى بهذا الاسم الله هو الله والله علم على ذاته سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره قيل إنه جامد وقيل مشتر من الألوهية وهي العبادة الله هو المالوه المعبود هو المعبود والألوهية هي العبادة وأصلها من الوله وهو المحبة من الوله وهو المحبة لأن المؤمن يحب الله سبحانه وتعالى ويعبده هو الله الذي لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه لا إله أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى وهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص التي فيها النفي والإثبات نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده وكل معبود سواه فعبادته باطلة لا إله إلا هو عالم الغيب عالم الغيب والشهادة علمه محيط بما يشاهد وما غاب عنا عالم الغيب أي ما غاب عنا من الأمور الماضية والمستقبله وامور الاخره والعوالم الخفية التي لا نراها الكون فيه عوالم خفية لا نراها فهي في عالم الغيب والذين نراه أقل القليل مما لا نراه أقل القليل ولكن الله يعلمه سبحانه وتعالى يعلم ما ظهر وما غاب وخفي لا يخفى عليه شيء عالم الغيب أي ما غاب والشهاده أي ما يشاهد ويرى عالم الغيب والشهادة فدل على أن هناك أشياء غائبة عنا لا نراها وهي موجودة فليس كل موجود نراه ليس كل موجود نراه وأيضا نحن لا نعلم الماضي وما حصل ولا نعلم المستقبل وما يحصل وانما هذا الى الله سبحانه وتعالى فهو محيط علمه جل وعلا بكل شيء اما علمنا فهو محصور قليل وما اوتيتم من العلم الا قليلا عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم اسمان من اسمائه سبحانه يتضمنان الرحمه صفة من صفاته فالرحمن اسمه والرحيم اسمه والرحمة صفته سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله الا هو كرر هذا تأكيدا هو الله الذي لا إله الا هو الملك مالك الملك الملك لله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض وهو ملك الدنيا والآخرة ففي الدنيا قد يعطي الله جل وعلا شيئا من الملك لبعض عباده أما الآخرة فليس فيها ملك إلا الله جل وعلا ليس فيها لمن الملك اليوم يعني يوم القيامة لمن الملك اليوم لله الواحد القهار انتهت, ال... انتهت الملوك وآل الملك إلى الله جل وعلا وأما ما يعطاه الإنسان في, الدنيا في هذه الدنيا فهو عريا وللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزيع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الملك وهذا من أسماء الله جل وعلا الملك, الملك الملك المطلق قد يسمى الإنسان ملكا لكنه ملك مقيد ملك مقيد وأيضا ملكه إنما هو مستعار ليس له سيأخذ منه أو هو سيؤخذ من ملكه ينتهي القدوس القدوس صيغة مبالغة من القدس وهو الطهر القدوس أي الطاهر في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى من التقديس وهو التطهير <تصفيق> القدوس هذا من أسمائه سبحانه القدوس السلام من أسمائه السلام والسلام أي السالم من النقائص والعيوب والآفات المسلم لغيره السالم في نفسه والمسلم لغيره السلام المؤمن الإيمان في اللغة تصديق فمعنى المؤمن أي المصدق الذي يصدق رسله يصدق رسله ويشهد لهم بالصدق والرسالة هذا معنى المؤمن في اللغة الصدق والمصدق أما الإيمان في الشرع فهو معروف قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وليس هو الصدق فقط أو التصديق ليس هو التصديق فقط وهذه حقيقة شرعية يسمونها حقيقة شرعية ليست حقيقة لغوية مثل الصلاة الصلاة في اللغه الدعاء لكن في الشرع هي العبادة ذات القيام والركوع والسجود والقراءة والزكاة للغة الطهارة والنماء والزيادة لكنها في الشرع حق مالي في أموال الاغنياء للفقراء فهذه حقائق شرعية نقلها الشرع وجعل لها حقيقة شرعية والحقائق كما عند الوصوليين ثلاث حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية فالمؤمن هنا من اسماء الله معناه الذي يصدق رسله وأنبياءه المهيمن المهيمن من الهيمن وهي الاطلاع من الهيمنة وهي الاطلاع فهو المطلع على كل شيء على أعمال عباده خيرها وشرها لا يخفى عليه شيء العزيز القوي الذي لا يغالب من العزة وهي وهي القوة والغلبة فهو العزيز سبحانه العزيز الجبار الذي يجبر عباده المنكسرين يجبر المنكسرين ويقهر ويقهر الجبابره والطغاة والمتكبرين فهو الجبار سبحانه وتعالى الذي له الجبروت والقوه والغلبة المتكبر الذي له الكبرياء والعظمه والكبرياء في حق الله مدح لانها بحق لانها كبرياء بحق اما الكبرياء في حق المخلوق فيذم لانه ضعيف ولا يجوز له أن يتكبر فتكبر المخلوق بغير حق فهو مذموم اما الكبريا لله فهي علامة كمال وهي بحق وهي كبريا بحق خاصة بالله سبحانه وتعالى ثم ختم الآية بقوله سبحان الله تسبيح معناه التنزيه أي سبحان الله أي تنزه سبحانه وتعالى عما لا يليق به من النقائص والعيوب ومنها الشرك فإن الشرك تنقص لله جل وعلا حيث يسوى المخلوق بالخالق مخلوق الضعيف العاجل يسوى بالخالق العبادة ويعدل به يعدل بالله سبحانه وتعالى فهذا تنقص لله نزه نفسه عنه نزه نفسه عن الشرك جل وعلا سبحان الله عما يشركون عما يشركون به من الأصنام والأنداد والأوثان وسائر المعبودات العباده حق لله جل وعلا لا يجوز أن تعقى لغيره أن يدعى معه أحد أن يذبح لأحد أن, أن, أن, أن ينذر لأحد أن يرجى أو يخاف إلا الله سبحانه وتعالى فنزه نفسه عن الشرك لأنه نقص عظيم وظلم والظلم وضع الشيء في غير موضعه فالعباده وضعت في غير موضعها وهذا ظلم ظلم عظيم وهذا اعظم اعظم الظلم ان الشرك لا عظيم هو الله كرر لفظ الجلاله هو الله الخالق الخالق الذي يقدر الاشياء والخلق هو التقدير هو التقدير قدرها سبحانه وتعالى الباري الذي يوجدها وينشئها بعدما يخلقها ويقدرها فالباري وهو الخلق يأتي بعد التقدير يأتي بعد التقدير الذي هو الخلق الباري المصور الذي جعل الأشكال على ما هي عليه كل شيء له شكل الإنسان، الحيوان، الأشجار، الأحجار كل شيء جعل الله له شكلا خاصا به ولا أحد يستطيع يغير هذه الأشكال فهو المصور سبحانه وتعالى الذي صور الأشياء على هيئاتها واشكالها ومقاديرها لا تبديل لخلق الله ثم اجمل فقال له الاسماء الحسنى ذكر هذه الاسماء لا لانها هي الوحيده لله جل وعلا بل له اسماء حسنى لا يحصيها الا سبحانه وتعالى فليست تسماه محصوره في هذه الاسماء وإنما له اسماء كثيرة لا يعلمها الا هو وهي حسنى اسماء حسنى لان كل اسم منها يدل على صفة كمال، وليست أسماء مجردة ليست أسماء مجردة أعلام مجردة وإنما كل اسم يدل على صفة من صفات الله فلذلك صارت حسنا له الأسماء الحسنا يسبح له اي ينزهه عن الشرك وعن النقائص والعيوب ما في السماوات وما في الأرض كل المخلوقات تنزه الله جل وعلا عن الشرك وعن النقائص وعن العيوب لأن الله فطرها على ذلك تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أنتم ما تدرون الحصا يسبح الجبال تسبح الطير تسبح كل شيء يسبح بحمد الله جل وعلا وله لغة يعلمها الله سبحانه وتعالى أما نحن نحن لا نفقه هذه الأمور لكن لا تفقهون تسبيحهم سبحوا له ما في السماوات وما في الأرض من الجن والانس والحيوانات والأشجار والأحجار والجبال والرمال والبحار والجن والإنس كل المخلوقات تسبح الله جل وعلا إلا هذا المشرك الخبيث فإنه لا يسبح الله وإنما يجعل له شريكا تعالى الله عن ذلك يسبح له, السماوات يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم عزيز الذي لا يرام القوي الذي لا يغالب ولا يمانع سبحانه وتعالى الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها فلا يضع العذاب إلا في من يستحقه ولا يضع النعيم إلا لمن يستحقه ولا يضع الدين إلا لمن يستحقه ولا يضع الكفر والشرك إلا في من يستحقه فهو الذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها ومن معنى الحكيم المحكم الذي يتقن الأشياء أحكم الشيء يعني أثقنه فهو حكيم بمعنى أنه يضع الأشياء في مواضعها من الحكمة وحكيم بمعنى أنه يتقن ما خلقه سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فهذا من حكمته سبحانه وتعالى وبذلك انتهى تفسير هذه السورة العظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن ينفعنا بكتابه وسنة نبيه وأن يثبتنا على دينه وأن يقينا شر الفتن وأن يصلح أولاة أمورنا وأن يجعلهم هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يصلح بطانتهم ويبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين حسن الله إليكم سماحة الوارد يقول السائل كيف يرد على من يقول بأن الآيات التي فيها الحكم بالكفر على المشركين بأنها خاصة بمشركي قريش ولا يجوز إنزالها على مشركي هذا الزمان يعني القرآن مقصور على الأولين فقط القرآن للناس إلى أن تقوم الساعة هذا القول باطل بل هو كفر والعياذ بالله وصف للقرآن بالنقص وصف للقرآن بالنقص وأنه لا يعني إلا كفار قريش من يقول هذا؟ نعم أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل ما حكم هذا القول من يقول إن القرآن كله وحي والسنة عامتها وحي كلاهما وحي القرآن والسنة كلاهما وحي من الله جل وعلا السنه وحي قال تعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما هو افضل عمل يجعل بيني وبين عذاب الله وقايه طاعه الله بما شرع طاعه الله جل وعلا بما شرع ان تخلص النيه لله في عملك وان يكون عملك موافقا للسنه بهذا تنجو من عذاب الله نعم الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل بعض المسلمين يقرؤون القرآن أو يقرؤون سورة ياسين إذا كان أحد منهم عند مرض الموت فهل يجوز هذا العمل قراءه سورة ياسين عند المحتضر ورد فيها ده حديث لكنه ضعيف لا يحتج به فلا فلم يثبت أن سورة ياسين تقرأ عند المحتضر لضعف الحديث الوارد في ذلك وإنما المحترر يلقن لا إله إلا الله قال صلى الله عليه وسلم لقن موتاكم لا إله إلا الله فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة نعم أحسن الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل هل يؤخذ من اسمه تعالى الخبير صفة الخبرة؟ نعم العلم يعني الخبرة يعني العلم العليم يأخذ منه صفة العلم وهكذا كل اسم له منه صفة نعم أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل هل من شروط الهجرة أن البلد الذي يريد أن يهاجر إليه أن البلد الذي يريد أن يهاجر إليه شخص يوافق على البقاء فيه يوافق على البقاء فيه كيف يوافق يقصد البلد المهاجر إليه ها يقصد البلد المهاجر اليه اي ويش يقول هل, هل يشترط أن يوافق البلد على البقاء فيه اذا لم يوافق الحكومه حكومه البلد على دخولك فيه واستقرارك فيه هذا متعذر متعذر عليك لكن اذا سمحوا لك ولكن الهجره في الفرار بالدين من بلد الشرك وبلد الكفر إذا لم يقدر على إظهار دينه فإنه يهاجر إلى بلد يقدر فيه على إظهار دينه حتى ولو لم يكن بلدا مسلما إذا كان أهله لا يمنعونه من إظهار دينه يهاجر إليه لأن الصحابة هاجروا إلى الحبشة وهي بلاد نصارى لأنهم لأن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذا لم يجد بلدا مسلما يستقبله أما إذا وجد بلدا مسلما يستقبله فلا يذهب إلى بلاد الكفر يذهب إلى بلاد الإسلام نعم صلى الله عليكم سمعت الوالد يقول والصحابة حينما ذهبوا إلى الحبشة لم يكن في ذلك الوقت بلد مسلم يستقبلهم فلما وجد البلد المسلم الذي يستقبلهم وهو المدينة هاجروا إليها نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل إذا هاجر شخص من بلد ما هل يستطيع أن يعود إلى ذلك البلد لمدة سنة أو أكثر؟ يجوز للإنسان ان يذهب الى بلاد الكهر مع التمسك بدينه لاجل مصالح دنيويه كان يذهب لتعلم تعلم خبرات لا توجد الا عندهم والمسلمون بحاجه اليها فالطب مثلا يتعلم لتعلم الطب يساب لتعلم الصناعة والاختراع وكذلك التجارة يسافر من أجل التجارة ليتعاقد مع مع المصانع ومع الشركات يشتري البضائع لا بس لذلك يسافر لاجل العلاج من اللي ما يوجد الا عندهم هذه أمور لا بس بالسفر من أجلها لأنها مصالح لكن بشرط أن يتمسك بدينه أن يتمسك بدينه وإذا انتهت مهمته أن يعود إلى بلاد المسلمين يعود إلى بلاد المسلمين إذا انتهت مهمته أما السفر للسياحة والنزهة في بلاد الكفار فهذا لا يجوز هذه لا تجوز نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول, يقول السائل ما هي الأسباب المساعدة على تدبر القرآن الكريم حضور القلب استعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما قال جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فتبدأ بالاستعاذة لتطرد الشيطان عنك ثم تقرأ بتدبر ما تقرأ يكون همك التلاوه وتحسين الصوت وإنها السورة أو ختم القرآن فقط إنما تقرأ لتستفيد ولتتعظ وتتدبر نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم قول بعض الناس عن الكفار بالآخر هذا من التغطية وتمويع الدين الكافر ما يقال لها الآخر يقال له لكافر قال له كافر المسلم قال له الآخر المسلم قال له الآخر هذا ما لها ما لها مفهوم ولا لها مؤدة لكن إذا قيل الكافر حصل الفرق بينه وبين المسلم أما إذا قيل الاخر فقط ما حصل فرق المسلمون يقولون فلان الآخر او فلان كلمه الآخر هذه لا تؤدي ما ما تؤديه اسم الكافر نعم اللهم إني السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة يقول هل يؤخذ من ذلك أن من أسماء الله تعالى العالم عالم الغيب؟ ما تقول العالم فقط هو الغيب والشهادة كما قال الله جل وعلا نعم. السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل بعض الناس من العامة يبدل الهاء في لفظ الجلاله الله بالتاء فيقول والله فما حكم ذلك عود بالله يلا الاصنام لا لا يجوز هذا يعني فيه اللات وهي الصنم فهو يشبه اسم الله باسم اللات لا يجوز نعم أحسن الله إليكم سمح الوالد يقول السائل هل يجوز ترجمة الأسماء الحسنا إلى اللغات الأخرى الأسماء لا تترجم لا أسماء الله ولا غيره المعروف عند المترجمين أن الاسماء تبقى على ما عليه ولا يمكن ترجمتها نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل ما هو أفضل كتاب في شرح أسماء الله تعالى الحسنى شروحها كثيرة في التفسير تتبعها في التفسير وستجد المفسرين شرحوها ولكن جمعها في كتاب وشرحها هي اولا لا تحصى اسماء الله لا تحصى في كتاب اسماء الله كثيرة لكن الأسماء التسعة والتسعين التي نص الرسول صلى الله عليه وسلم عليها بقوله إن لله تسعة وتسعين من احصاها دخل الجنة هذه هي التي يمكن تتبعها تتبعها من القرآن والسنة حتى تبلغ تسعة وتسعين وقد تتبعها جماعة من العلماء دونوها وشرحوها ونظموها نظما موجودة في النونية لابن القيم موجودة في شرح الأسمى الحسنى من الكتب القديمة والحديثة بهذا العنوان شرح الاسماء الحسنى وأما الذي في الترمذي إن لله تسعة وتسعين وذكر في آخره هذه الاسماء تسعة وتسعين هذا مدرج في الحديث وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول ما عدها وإنما هذا إدراج من بعض الرواة نعم أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل هل الهادي من أسماء الله تعالى ها هل الهادي من أسماء الله تعالى الهادي نعم هو يسمون الآن عبد الهادي اخذا من الله يهدي من يشاء وظل من يشاء أما إطلاقه كذا على أنه من أسماء الله لا يحتاج إلى تثبت نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول هو معنى صحيح أن الله هو الهادي وأما من ناحية اللفظ هذا يحتاج إلى تثبت نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل السكوت صفة من صفات الله أم أنه يخبر به عن الله يخبر وسكت عن أشياء ولا يقال الله الساكت هاي قال من أسماء الله الساكت ولكن يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حد حدودا فلا تنتهكوها فرلا فرائض فلا تبيعوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها نعم بسم عليكم إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل هناك ضوابط في اشتراك الخالق والمخلوق في الاسم أو الصفة اللغة العربية اللغة العربية يشتركان في المعنى اللغوي فقط أما في الحقيقة فلا يشتركان لله أسمى تخص وصفات تخص وللمخلوقين أسمى وصفات تخصه وإن اشتركت في المعنى مثل السميع البصير قال الله جل وعلا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج النبثلي فجعلناه سميعا بصيرا وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير استركان في المعنى اللغوي فقط أما من ناحية الحقيقة يختلفان ولا يتشابهان نعم السلام <سؤال> عليكم سماحه الوالد يقول السائل كيف نميز بين الاسم والصفه الصفه مشتقه من الاسم الصفه مشتقه من من الاسم الاصل هو الاسم والصفه متفرعات عنه ومشتقه منه نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل الرزاق اسم ام صفه الرزاق ان الله هو الرزاق اسمه الرزاق سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي الصفة التي يدل, التي يدل عليها اسم الباري وما الفرق بين الباري والخالق الخالق هو المقدر للأشياء وأما الباري فهو الموجد لها الموجد لها بعد التقدير نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل المنان والحنان من أسماء الله تعالى المنان نعم ورد بحديث لا بسبي ممر بكم في, في كتاب الفرقان مر بكم ذكر الحديث في كتاب الفرقان منذ ليالي أما الحنان لا لم يثبت لله سبحانه وتعالى ليس من أسمائه الثابتة الحنان وإن ورد في رواية ضعيفة نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل يقال في شيء من أسماء الله إن هذا صيغة مبالغة وما معنى صيغة مبالغة كثرة مبالغة يعني الكثرة علام الغيوب كثير العلم علام أي كثير غفار كثير المغفرة فالمبالغة معناها الكثرة نعم اللهم صلّي على الوالد يقول السائل هل اسم الجواد من أسماء الله تعالى؟ نعم. جاء في الحديث ذلك بأنّي جواد ماجد، فهو من اسماء الله الجواد. نعم. اللهم صلّي على الوالد يقول السائل في قوله تعالى لرأيته خاشع متصدعا من خشية الله ماذا تفيد اللام في قوله لرأيته؟ تأكيد. تفيد التأكيد. لأن لأنه جواب اللو لو, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته في جواب لو نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل تقدم معنا أن الكبرياء في حق العبد مذموم إذا كان بغير حق لا ولا يكون إلا بغير حق الكبرياء في, حق في المخلوق لا تكون إلا مذمومة بغير حق يعني ما له يتكبر وهو ضعيف فقير لله سبحانه وتعالى فلا يقال أن الكبريا لا تذم في المخلوق إلا إذا كانت بغير هي دائما بغير حق نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل أعضاء الكافر تسبح لله تعالى الله أعلم نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل في قول الشافعي رحمه الله ناظروا المتدعة بالعلم فإن أقروا خصموا وإن جحدوا كفروا فما المقصود بالعلم الذي اذا جحد كفر جاحده علم الله جل وعلا اذا قال الله ليس بعالم يكفر لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين وكلام الشافعي على القدريه على القدريه الذين ينفون القدر فاذا قالوا ان الله لم يعلم الاشياء قبل وقوعها كفروا بهذا لانهم جحدوا صفه من صفات سبحانه وتعالى نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما هو الصحيح في مسألة اقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش كيف يقول احس صلى عليكم ما هو الصحيح في مسألة اقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش هذا موجود في تفسير في تفسير ابن جرير أن في تفسير قول عسى يباثك ربك مقاما محمودا أن الله يقعده على العرش يوم القيامة تشريف الله بين الخلائق موجود في تفسير ابن جرير وقواه أيضا نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل يجوز أخذ التبرعات من الرافضة وذكره ابن القيم في النونية كما مر بكم نعم الله عليكم الوالد يقول السائل هل يجوز أخذ التبرعات من الرافضة لترميم المساجد حيث اجتهد إمام أحد المساجد وأخذ أموال بعض الرافضة لترميم المسجد الذي هدمه لم يحوجنا الله إلى هذا المحسنون كثيرون فيؤخذ من أهل السنة من أموال أهل السنة نعم الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل لدي عامل يبيع في محل تجاري لي وعندما أردت إخراج الزكاة ذكر لي أن إخوانه بحاجة ماسة نعم للزكاة نعم السؤال. يقول حسوء الله إليكم لدي عامل يبيع في محل تجاري لي وعندما أردت إخراج الزكاة ذكر لي أن إخوانه بحاجة ماسة للزكاة فهل يجوز دفعها له من غير أجرته وهو من خارج هذه البلاد إذا كانوا مسلمين وفقراء لا بأس بذلك هم من أهل الزكاة لهم حق فيها إذا كانوا فقراء ومسلم ومسلمين لهم حق نعم الحسنى إنكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم رفع اليدين بين الأذان والإقامة لا لا يرفع الأيدي بين الأذان والإقامة هذا بدع ما ورد هذا لكن الدعاء مشروع بدون رفع يديه نعم سلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز أن أدفع الزكاة لأخي غير المتزوج وليس لديه ابناء مع أن أبي وأمي متوفيين محل خلاف بين العلماء وأنت لا تدخل في الخلاف اعطه تبرعا اعطه تبرعا وساعد أخاك تبرعا نعم صلى الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل إمام مسجد صلى بالناس صلاة الرباعية وفي الركعة الثانية لم يسجد إلا سجدة واحدة ثم تشاهد وأتم صلاته ولم يسجد للسهو حيث, حيث إنه نبه من قبل المأمومين ولم يتنبه لذلك فماذا يلزم المأمومين في هذه الحالة؟ ما هو الكلام على سجود السهو فقط على فات عليه ركعة كاملة كان الواجب عليه أنه اتى بركعه بدل الركعه التي ترك منها السجود واكمل صلاته وسجد للسهو اما إذا كان ما اتى بركعه بدل الركعه التي ليس فيها الا سجدة واحدة فلا بد من اعادته للصلاة ان فات فات جبرها فلا بد من اعادته من اولها نعم السلام عليكم الوالد يقول السائل في البلاد الغربية بعض المدرسين في المساجد والمراكز الإسلامية يدرسون الفقه وإذا جاء إلى مسألة فقهية اختلف العلماء فيها يذكر اقوال العلماء ثم يقول للحاضرين لكم أن تختاروا ما شئتم من هذه الاقوال فهل هذا صحيح؟ هذا جاهل ولا يحسن والمبتدئون لا يدرسون الخلاف المبتدئون من الطلاب لا يدرسون الخلاف درسون المذهب أحمد أو أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك بدون خلاف إنما الخلاف لطلبة العلم المتمكنين ثم أيضا قوله لكم الخيار هذا كلام باطل ما لهم الخيار الواجب اتباع الدليل أن يوخذ بالقول الذي يدل عليه الدليل وليس فيه خيار نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل يحضر معنا بعض الطلاب في هذا الدرس ويصورون فضيلتكم بالجوال فهل تأذن لهم بذلك؟ لا لا والله لا أأذن لهم وأحرجهم فمن أخذ صورة عليه أن يمزقها ويتلفها نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم لبس الإكس... الإكسسوارات وهي الحلق والقلائد من خيوط وصدف وودع وخرز وجلد من أجل الزينة هذا للنساء النساء. النساء تلبس القلائد وتلبس الحلي تتزين هذا للنساء أما الرجال فلا يجوز لهم ذلك نعم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تضع شعرها ظفيرة واحدة خلف رأسها مكروه هذا مكروه لكنه لا يصل إلى حد التحريم ولكن كونها تجعل رأسها مقرق من الجوانب ظفائر أو مرسل أحسن نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم ضرب الدفل للأطفال الصغار من أجل إفراحهم وإسعادهم لا ما نربي الأطفال على المحرم الدفة لمحرم لأنه من آلات الله فلا نربيهم عليه نعم أحسى الله سماحت الوالد يقول السائل هل الخوارج يقسمون المعاصي إلى صغائر وكبائر الخوارج يكفرون بالكبائر كبائر الذنوب ما كل الذنوب عندهم الله أرغب كلها عندهم سواء لكن الكبائر تشرب الخمر والزنا والسرقة وأكل الرجبة كفرون بها نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم شراء منزل عن طريق البنك حيث أقوم بتحديد المنزل المطلوب ثم أخبر البنك فيشتريه البنك ويكون باسم البنك حتى أقوم بسداد كافة أقصاط البنك هذا لا يصلح لأن البنك إنما اشتراه لك ولم يشتره له اشتراه لك من الأول سلم الثمن نيابة عنك أو قرضا لا قرضا أقرضك إياه ثم يسترده بزيادة هذا لا يجوز إذا كان البيت في ملك البنك من الأول وباعه عليك بثمن مؤجل وملكته بذلك لا بأس أما هذه التصرفات والحيال التي لا تجوز نعم أحسن الله عليكم الوالد يقول السائل من المعلوم أن أهل السنة يثبتون أن لله تعالى يدين فهل من عقيدتهم أن أصابع الله تعالى في يده أنا أقول لكم لا, لا تدخلوا في المسائل هذه أثبتوا النصوص كما جاءت قد جاءت النصوص في إثبات اليدين لله وإثبات الأصابع كما في آخر كتاب التوحيد أن الله يجعل الثرع على أصبع والشجر على اصبع وإلى آخره إلى أن ذكر خمسة أصابع موجود في آخر كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب فتثبت الأصابع لله عز وجل نعم أحسن الله إليكم سباحة الوالد تقول السائلة زوجة اشترى زوجها سيارة ونذرت أن تساعده في ثمن السيارة إذا توفر معها مال وبعد ذلك طلقها زوجها وبعد الطلاق جمعت مبلغا من المال أخذته من أبيها لكي تعطيه لزوجها السابق وفاء بالنذر وأرسلته له ولكن الزوج رفض أخذه فهل عليها شيء؟ عليها أن تكفر كفارة يمين تكفر كفارة يمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فان لم تجد فتصوم ثلاثة ايام نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم نظر المرأة الى الرجال في التلفاز في برامج مفيدة كالخطب والفتاوى نظر المرأة الى الرجل اذا كان بشهوة فهو حرام قل للمؤمنات يغضون من أفصارهن وإحفظون غروجها أما نظرها إليه من غير شهوة وإنما تنظر إليه للحاجة فقط هذا لا بأس به نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يحل للداعية إلى الله أخذ نسبة من مبيعات الأشرطة كما يحصل من بعضهم نعم يقول أحسن الله إليكم هل يحل للداعية إلى الله اخذ نسبة من مبيعات الاشرطه كما يحصل من بعضهم نعم يحل له ما دام انها الاشرطه من دروسه ومن كلامه فلا هو بذلك لكن كونه يتعفف ويجعل الاحتساب والاجر من الله ولا ياخذ على نشر العلم شيئا هذا افضل نعم صلى الله سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز مس المصحف للمحدث بالغلاف الموجود الآن على القرآن لا هل يتصل بالمصحف حكمه حكم المصحف أما المنفصل كالكيس والصندوق المنفصل عن المصحف ألا بس أن يحمله أو أن يمسه نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل مصحة قول من يقول إن السنة في الإزار أن يكون مرتفعا إلى أنصاف الساقين وأما القميص فالسنة أن يكون مرتخياً ارتخاء لا يبلغ إلى الكعبين هذا كل جائز كل سنة ولكن الإنسان يتبع المتبع في البلد ما دام مهل البلد على طرف من السنة يكون معهم إذا كانوا يلبسون الإزار إلى الكعبين والثوب إلى الكعبين يكون معهم ولا يخالفهم نعم أحسن الله سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها نعم يجوز لها ذلك لأن لها غرضا صحيحا لكن لا تمنعه من الزواج اذا يتزوج فإذا تزوج وهي شارطة عليها لا يتزوج كلها الخيار إن ارادت البقاء معه تبقى وإن ارادت الفسق تفسق نعم الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل مأموم في الصلاة قال في السجود سبحان ربي العظيم فما حكم صلاته صلاته صحيحة لأن أتى لأن بقول المشروع في غير موضعه الصلاة صحيحة نعم. صلى الله عليكم صباح الوالد يقول السائل هل يجوز السفر من أجل تعلم اللغة الإنجليزية؟ لا تعلم اللغة الإنجليزية لا يجوز إلا عند الضرورة وهي موجودة تعلمها هنا فيه معلمون يدرسون اللغة الإنجليزية. موجود في بلاد المسلمين نعم السلام عليكم سماعة الوالد يقول السائل والدتي مصابة بمرض السكر وتحتاج إلى خادمة فهل في استقدام الخادمة لها والحالة هذه شيء من الحل والحرمة إذا كانت محتاجة إلى ذلك فلا مانع من استقدام الخادمة لخدمتها والقيام بما تحتاج إليه ويعانتها على على أمورها لا بأس بذلك للحاجة أو للضرورة لكن لا يخلو معها ولا تركب معه وحدها في السيارة يعتبرها أجنبية نعم. الحسنى إليكم تقول السائلة امراه طلقها زوجها بقصد حرمانها من الميراث فهل تعتد عدة طلاق أم عدة وفاة؟ الطلاق العده ما فيها اشكال انها تعتد للطلاق لكن اذا كان طلقها قبل الوفاة تعتد عدة طلاق تعتد عدة طلاق واما الكلام في الميراث هل تحرم من الميراث او لا تحرم هذا يرجع فيه الى القاوي ينظر في الامور والملابسات نعم انشاء الله اليكم سماحت الوالد يقول السائل تقدمت لبنك التسليف لطلب قرض زواج واشترطوا أن يكون الراتب أقل من ستة آلاف ريال وراتبي سبعة آلاف ريال ولحاجة في الماسة لهذا القرض أخذت تعريفا من العمل بأن راتبي ستة آلاف ريال فهل علي شيء في ذلك؟ علما بأنه ليس لي إلا الله ثم هذا القرض في إتمام زواجي. تقدمت يقول أحسن الله عليكم تقدمت لبنك التسليف لطلب قرض زواج. واشترطوا أن يكون الراتب أقل من ستة آلاف ريال وراتبي سبعة آلاف ريال ولحاجة الماسة لهذا القرض أخذت تعريفاً من العمل بأن راتبي ستة آلاف ريال فهل علي شيء في ذلك؟ إذا كان التسريف قرض حسن وليس فيه ربا لا باس ولكن الكذب انك كذبت في مقدار الراتب هذا كذب واحتيال ولا يجوز لك هذا عليك بالصدق تنزم الصدق ولا تكذب أو تحتال نعم الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد